يتقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماوى لكن الذين اقتقوا لكم جنات ما We need Oh, What the fuck What اصبروا وصابروا راضو تقبل الله وو تقبل الله تفلحون. as تبدل الذُلُّ بالطيب in لفضيله الدكتور Oh خفزكم ألا تعقلوا فواحدة أو ذلك وآت النساء أصدقاته Hold uh -oh. فاشهدوا عليه وكفى في الله Little region. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينُ والمساكين فارزقوهم ولو لهم قلما حبيب <تصفيق> يا الله فليتق الله فليتق الله watch you ما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن. Bye. Yeah. Hey. لهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولد فلهن ثم نم ما إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي